واشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمدًا وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بسان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة وشركة تفسير في القرآن كريم كآها درسك أننا وقلنا قبل لابنا آيات أفراد من سورة الطلاق قال الله تبارك وتعالى ولا اي ضمرك يا اسمك قوستين من المحيط حيدك من نسائكم ضمركن حال ايكم من دين ان ارتبطتم هبات كل في حكم عدهن اذا رجعن ولا يبمرك لام يقين ان خيدن او سقيراهم خيب بالجاري كذلك سد عصوك را يغنى ويولات احنال وريالك دمرك او صاحبك اجرهم مددودت قددودو قدمانه ان يظعما الى دجيان الله ومن يتق الله فك الله كعبدا يجعل له وليا من امر يرمتي سحقه ايسر انفضيد ذلك ايضاكم المذكور في حكم العده العده امر الله امر كي اله و انزله الله واسوتك يريكم حق ان يتق الله الله كبقى يكفر الله كأسطرع عن حديث سيئات حني الكيس ويعظم الله أنه وينينا له قفكاس أجرا أجركا وأوينينا هو, هو أجر وينه قوضى المرنا فعن قصة أجرني أحكامت الضلاق إله وين سبحانه وتعالى يقول له بشيء يا آيات بأفرار صَبَحْنَا عَدْدُ مَرْكَ كَمِدا اِدَدُهُ اِدَدُ وَاحَكَم اَتُ مَهُمٌّ او ضروريٌ اِن اَتُ لَيَكُنَ اِلَاهُنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كِتَابُ كِيسُ كُعَبَيَسِ قَطْعِهِ او اَنْ هذين الفروء <سؤال> الى <سؤال> اكتهي ادهدوا وصبح قرئ ودماط والمطلقات <سؤال> يتربصن بانفسهن ثلاثه فروء صبح قرئ قرئ حديث صالح ايوه باهر كاس واثريت كاس ودخ كاس مركون دماض Oor halbi ku dhoqo mid ka ku xiga laba alalay. Kasmarko de, la suubay la Ajapäeval ma sattusin, et mua ei ole kuusja. Ma ei tea, et ma olen kuusja. Tänkuread, ma olen kuusja, et mua ei ole kuusja. Ma olen kuusja, et mua ei ole وقالوا الشيخ وقتها عنواني بيك بي بيك بيك سكيرها اللي كبر سكيرها ولا نكاحي كرها بيك بيك بيك سكيرها وأصبح بالله أياما لما دعس الله يقول كل شيخ سبحانه وان لاي دمرك يا اسم قوستان من المحيط حيثك كم قوستانين عادتهم بعضهم او كب من نسائكم ذمرك نعالى كم يديهن ان ارتبطت مع طف في حكم عدتهن اذا راجون كذا طف شكبان فعدتهن عد دول ثلاثه اشهر صدق بلو ولا اذ ذمرك لم يحضم عن حيدن او سقيرا انا كذلك وصبا سوى كذا اربع كاس شرد قال وهو خيره الى ان تربطوا شرد غاصوا ما هذا ما شكل وصدق ما في واسكمت تذكر الى كشكين او كجاهل نظران اي ليس كشكين ادله وسطح اصغر قيد كنوع عام الكلام وحده لا الواقع falan mafhumallo kai kalugu xirey oo la yiraahda taashkawaan waxa laga leeyahay muwafaqadii waaqi waaqi isii ma hayay ayadu soo degayday xaaladii jirteey u qaid ku waafaqsi falan mafhumallo mafhum maraha laga taabanayo hadaan la shaacin hubun kala yuju ee mar baad ay dumarku caarada ku qosteen ama halage jeeg meeqa hubun waa waxa tegna waaqi sidana oo ah markay soo dagtay ayada kuwa ay daga kubi insaan wax tirina oo kan gudbay caadadi ama si ay badii ka yaraan wali caadadi gaar iyo kuwa oo kale oo inta badan caadadu dad insaansiga lo tirina ciddu sadexdii maayaha halka ka dhigay marka waxaa alin waxa kubi insaanka uu ku قو عور كان الى عور سبحانه واولات احمال قوريالك عمرك او صاحبك اجل هن المدد او عيدهم قد ضمانيسو ان يبا ما وايل دجيان حملهم اولكوده وايل وكدجيان وخلق ابن الكروا اصل بالاذن عطاي صباح حتى سديتان يقو حابين على شبيكو جيري ومركي صباحان قبلها املسوين كان مركي فيريان يراهبان وحانوا اصل بالاذن خلاص دقيقة فقط واهم ما تحبوا سورة الاحزاب ما اله وكن سو شيغي غمركي ايس اننكه اوغو غغل غلين لكن غغل ما قخمرين سورة الاحزاب الىكن سوشي يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهم من قبل ام تمسون فما الله عليهن من عدة تحت دونان ايو انت قال عندما يذنين يا اخي هذا يقن صعبا وفراد ادهو مالك فعدا سامن قال يقول لك اختا فاص الى يكر حديه صراس هذين من كببينتو الغبابة هذين قوه لها الحسابة المائية الغبابة دير لقبينتو هذين الله فوراق قوه هذين لها ويسوحيد ويسوحيد وولا تلح مالي أجلوهن يضعن حميهن الوصف في الله فورايته لقبينتو ويسوحيد وحاجة له اول كمسلمين تعبد الله من عباس وكلاب يعلم نبي الضالب ilaa yabu duu xireen qaraad da uur kalaa laga dhintay labada ajel midii faq ayay tirsanay labadaa tii waxaa loo leeyahay ilaahi suuratu al-baqara wa qul ku sheegay gumarka laga dhintay ilaay sugaan afar bilatiyatan marka waxa ilaahaydeen abdullah ibn afasi calna bi talal qaraad uun laab min kadin to وَيْلَ أَخْرِ بِلَوَاقِ يَا طَلْسُوت حَذِي أَخْرِ بِلَوَاقِ يَا طَرَنكي أَيْ قَمَاتُ أَيَغَنِي مِهِ دَلَانا لكن ساس بِسَلَامُ مَا وَالنَّبِيّ marka asuuri wa aqil jawaban masalah ainiya gabar umushay ninkeedi marku dhintee ka gala afar tan habeen fartana مَيْتَ ما اسْمَاهُ الْأَحْمَالِ أَجِلَّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ جَاءَ قَوْلُهُ لَهَذِي الْمَوْصُوبَ حَتَّىٰ كَمَا رُدَّتْ كَفَّيْ وَعَظَّمَتْ فِي وِدَّتِهِ قَالَ رَوِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَدْعِي أَرَمَ مَعَ ابْنِ أَنَا Gabar qur leh ka labintoo iyo muum marka ay soo baxaan nidaadii waan ama taasaranu nalla marka masaa'il inta balan waxay saxaabadu u le'een jireen zawjaag aad badan adoonkiisi wuxuu u yimid inuu والله سو دوري فأن كحا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان كاحي وعادت في هذه المره جبار اورله امها لا بنتو امها لا فرو حبائ المو صباحا عددي ودمات سدا شويه انت كره واسقمت جبدي منك انت اللي كنت كاحي اي ti aad ku baxay laye tayson ku dhaceen ti gabadhay iyo mid bayar kull boot afar barood iyo toban wal minkiyallaa asina maykiisa dabada yaalo habay ibu subaxan gabadh idid wadamta sayid dambay qaadida lama sayid dambay qaadida ila hadu baddeeyay waana misraqaat ummu heem ah in wax weeyaan qabdhaha rag gaalni ساسراته هو إنسائكس أدغو عبده وقدتك الله باروه إلهي وإنه وحيري سبحانه ومن يتقل الله طفك الله كعب صداه يجعل له وطؤية إليه من أمره أرنكي سحجي سيصرفه حضن مركلا الشيب على كعبسي المحجرين بحالة صفرينك بأيه وحالة ضرانك كحسيه عرباً وطيرتو حدود الذي قدتك الله إلَّا قَفْ إِلَهَ إلهي معها. إِلَّا رِيما وحيا لها الله إنه رب عباد ربه محاكم مد أ رج الدمر كما كفرين حال دالقين كفر هل تر كما ديا غيرتينى فورتو وي انت ماذا اجليني اه وي انت عبد الله بن عباس ويه ni na yiru kun an kufu aqullah abasoo qali fiir misalada aqullah abasoo quri saddi hartaa kaaga furanta sagal boqol sagashan yatadara kaleena abu halka isku sidada aqira imaneedo diinka allah ku xiyaaray ayte ku roquf abdullah abasoo xayni boqol nusuf boqolan kufre fi misalada si fi sidii kuu saddi انت كنن ودبي عبد باش ماركا وحدودها الانحراف وحاقيي كيرتا منكاس صدخ با يطوبن كيتدبل شيغيه وحياكدي من قلبي سونس بدو ماركا واخا اسبو وريغيا علماء شيخ غبر صدخ غفرحاتك صدخ اي كاغه فرنت طلدغيت شيخ لماتيد شيخ غور ila aanu nuu dawa faqa oo helo oo ila midaa laga soo qaada waa ka saaxiib ah marka raaji tankiisa soo ku fiiri naahim ma han mesru untabaare kana raajic yaa tar marjuu ka fiiri ma faritaankaas u dhig saas u gaggaba ma toro fa inta san soo maray leey quluma خار ما كان نينكو يرهال داقن كوفري مايي دي دميس لك البحي دي دميس ماركو دمايستيرو انت واهير لا جوغي ايلا haddaba laa tahay lugu furo waad alaf habi wax isbeddelan halaal yahay allah la gabax ah allah la gabaxay halaal yahay kaaba markii oo hal dalqaninku ku furo laba u dhimaanta ama waxa weeyaa oo laba ku furo mid u dhimaantahay inta cidar ay ku jirto hadii quluubtu وهو صوت دوري كرار حقاس كالولو بيدي دي هده اغغلاتو وليه دير اغغلاتو لكي حصول الله سميه لكن صدح مركة اللوفره وقف مدحل لكي تقول نحن نقول الله تعالى مركة ال اله اللقاء عبصدوه ويحو احكامتا هي حدود ال اله اللقاء العليه قفت مركة رجوكسدو وعبصدوهم عربي صلاة الشرعان ال اله اللقاء عبصدوه قال تعالى اله وحبيري ذلك أي ذلك المذكور في حكم العدة متكاس حكم كعدة الوصول أمر الله و أمرك إلهي أمرك إلهي ويه الله أن يأسودكي إليكم حقيننا ومن يتق الله قفك إلهي كبغة وحقوق دائس كإلهي ضدك وحدود إلهي إلهي يكافر الله وكارينة عن حق السيئات ومن يلكس inan tiisa 20 may iska daynu guu abaal marayay dadka ilaahi u naxariisanayo inan tiisa allah waa qareeb ilaahi baa asturiin nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay dadka ilaahi u doonayo inuu u naxariisto diru badan galay ilaahi wena wa astura adamu iyo qalbu u jeeban ma ogaanayaan ilaahi wuxuu leeyahay Dembeheben, ha, Markus ei ole vaakord, aga ta ei ole vaakord, ta ei ole vaakord, ta ei ole vaakord, ta ei ole vaakord, قضى المرك الى هيكربغا ليه الدنيا عبره واسطرا ليه باسطري ويعظم ال وهو اينين يا الله قف ككبغا اجر اجركو اين اجر وينك ابا المرينا قال تعالى يروه ويري ولا عيد مركا يا اسمك قوستن من المحيد دي غعدره من نسائكم دمركن حالكم دي ايمر طم ماض قوسا في حكم عدتهن اذا دخلن كذا باض قوسا فعدتهن عدده ثلاث اشهر صرح برضوي ولا ايكو لم يحضر ولي ان حيضن كذلك ولا مد قرن كو سدا سوكله وولات الاحمال اوريالك دمك او صاحبك اجرهن مددهن ان يضعن وإن يضعن وإن يضعن حاملهن نقول كودا ومن يتق الله توك الله كعبصبا يجعل لهن عينا من امر انك سحي سيصرف ضيف ذلك حكمك لا سوشغاي ذلك مذكور في حكم العده حكمك ادله ولا الله وامر الالهي الله سو بتجيراكم حقنا ومن الله وقفك الله بقو احكاني سيلاليا يكفر الله واكسترها واقرنا حنس سيئاتي حميالكس ويعظم الله وينين له وقفك اجر اجرك وينين قال تعالى <سؤال> الى عذير اسكنوهم ضمركات فورتين من حيث كرانكي نبتبارتي نحجي ذا كده جيه ولا تضاروهن دمرك حق لبننا لتضايقو إنا إلي ردان درادت عليهم الدشوهده وإن كنا دمرك آتفورتنا الضيء آضا أولاتي عملن أركوا وصاحبها فانفقو عليهن نفقيه بالسيه حتى يضعنا إنتي كده جيهان حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمُ الْأُلُفَةَ مِنْ مَرْكَدَلَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنُ مُجِيَّانَ فَآتُوهُنَّ بِمَرْكِزِيَّةٍ أُجُورَهُنَّ أُجْرَيْنَ كَرَسِيَّةٍ أَوْ كَرَشِكِتْ كُرَهَ شِيدِينَ سِيَّةٍ وَاعْتَمِرُوا كَوْرَ تَشَبَّبَ بَيْنَكُمْ بِحِلِّنَ بِمَعْرُوفٍ شَيْءٌ وَلَا فَسَتُرْدِعُهُ كا كا مِنْ كَأْسٍ وَحَا أُنْجِرِيَ إِلْمَهَا وَقُرآنًا هَوَنَكَ لِيُنْفِقَ حَبَّهُ ذُو سَعَةٍ وَصِقَامَكَ أُصَاحِبْكَ إِلَيْهِ تَقَالَهَا أُبْلَارِييْ مَنْ سَعَتِ وَصِقِي سَحِي سَاقَبْ حِيُّ وَلَا قُدِرَ عَلَيْهِ مماك آتاه الله الله أسيحي لا يكلف الله نفسا نفع لكم أكلفه إلا ما آتاها وعنسيحه ماهاني سيجعل الله الله ويجدونه بعد أسر أرازت قبل يسران فضيح إله وإنه وتعالى آيات كانت وقال نوغو شيئا دمر ننك حقوق دائمين بعد الضلاء دمرك اللفرائح دائمين رجئيو وننك يحل دلقو كو فرائي لبا أبن من أمال لبا كو فرائي مي دا أبن من انتاعي عنان يقولي أي دغاني لبا دا وغا كولي لبا يبيلك يقرك يدغانك سيدا حاسك يكلمت kariye waxa xaramka ay u soo hoyaado waa in ay bay ur lewaya bay saur rahay wa isku mid biil iyo ku waxway guree degena tabo kulaa haday ur leeyeen way ku leeyeen guri iyo nafaka labado sida wa abdullah ibn abbasi wa hawayn aayimada ban ka mid ah imam shafi'i kumidi yahay waxay leeyeen habeesan urlaahin guri ay deganatay kulan saqre deva askiru huno waay ka hadlayda dumarka ba'ineetka dumarka dalqadi dhamaden ay bakar leeyso ay dumarkii raacay ayadi surada ugu reeday looga soo hadlo la wala ya khrujil halka saloga so ayagu waxayna leeyeen biil iyo waxa wayeen guuri labadaba ee ayadan waxayba ka hadlayda duumarka baa inaad ka guuriye ilayhi laakin nafaqamala askinu huna du markii aad furteen deejiga u iraayire min hayf maal ku adagtay min wuxu deecu karanki ma xajirad deejiga intee awodan guriga aad awodan deejiga guriga idinka nafsa diin aad u degtaan dadku isku mid guriyar uu dega ilahay guriga aad u degtaana Läkki gurulik keema, palanadugunened, et ta ei ole, ta ta ei ole, ta إلى تراكوانو لاكاريس كبحو يرا خلاص اني دال مري ايلا تكتي ده اله لا ما قيانك اله وينه وعليه سبحانه ولا تضاروا ذماركي حدبن ننا لتضيقوا ان تكوني ردان pass ila yeqti saqil uga helimay aadiga meesha dad the chiri ah guriga ninku heduulaye gabadha markii la furay ay degeeneet asaga ay لا غوريغي ماركي لفراي اي دغنيت ايناي كودت رصطا قبالا الغرم ساسا وكي ماركا ايري رلامو غو ولا تضاروهن دو ماركي حدي بينينا ايري ري هغلينا لضايقو سي ادو ايري ردان مساكنهون فيخرج غوري ام معناها ومعناها سياقه اكمه وداه كاو هذا معنى كلامي ولا تظاروا هنا بمركحه ديننا لتضيق ان كل بيدان تردد عليهن كركو مقاتل حيا وويري منك انت وصان فورين انه غبطني نلش تحيري معنى انه فروا aso go inta ga nkeri inu nora shiye ku قل لله الواحد قل لله الواحد سبحانه وتعالى مر كان معناه اصلا اصقنا والو فسر والو فسر اصقنا سيبو معناه صبي حالا اشري ولا تضاروا بنمركات بين الناس او in ta fu ruudad qamaato ninkay gursatana marado idadoo markay maalin ama laba ka dhamaan soo raqiye sanad wuxuuna u raqiye sanad ayadu dhiba wa dhulm ilaahay taasu diidaya xaran وخوين غوري دچیلې مکه سنتلا کلا marka hadhay gabuur leeyin baa inad ahaawen biile u eejibey fa in arba'na lakum hadhay inii mujiye fa atuuhunna si yuujuruhunna ajriyalkood marka ay gabadhi ilmihi dhasho dam barka ilay muujida wal lazim نمركو وعانها كوبات كو انا حسب اني نوجي كوا سمكان نوجي ذكرب خياينه حي خيار اولى راهي تري انا نوجي نوجي حسين و و و و حلو هشي ان طاصا بسين وانا كنوجي اياه خيار كلو د فويا ملي كانها فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ هَدَيْنُ مُجِيئن فَآتُوهُنَّ سِئَ أجُورَهُنَّ أَجْرِيَالَكُدَ عَنَاقِرَ شَكَتْ كُرْهِ الشِّيرَةِ أجْرُهُ سِيء وَأَطْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِحِلٍّ وَرَتَشَبَ بِمَعْرُوفٍ سِوَا نَكِيلَ لَيَقَان أَرُوفَ إِلَّا سُكْدِ qurur kaida shay in abuu kuud iyo gowaddi oo waxaan ugu noola keenay in yira inta sanbaxana wa bulama ogow waxaan aruurkaas waraaqiisa laga shaqeeyo sida urfiga iyo nolosha laga yaqaan in qaras macquulo ku baxay ilaahi wena wuxuu subhanahu wa inta aasartu hadaba isku u salaataan oo waxii weeyda ninkii la waadidi ama aser iyo ku sheegay waxa mas'uuliyad lagu qaali keen arurka ايضا حق لي ترعانا قابه علينا من الجرمه دي دي كانت ها غمار كان قرص الكوره شنو؟ اه قرص كان خاصه المطبخ يغوراي حتاي هويوو فالكون وهو عادئة عن رؤولك وغير ملك لأنه يتبع لها أيضا قصير إلهي هو أنه سبحانه وتعالى ما دائما أبيلال نبوة واجب أي شيء قدرك الله بحينا أي شيء قدرك حرفك الله عمنا إيقف والباية التبارتس ماهن كيلو انتاصر ماليمت لك أعرب إيدان مياه إلهي هو سبحانه ليون فيك حب بحيو ذو ساعة وصعقة وصاحبك وقفك إلهي نقال لها أبلاً لها من ساعة وصعقة وصعقة بها نقال لها الله أسعى وحكا بها وبالفاع عنها بها وقرفك لها سيد إلهي اللي هو عاشر هنا بالمعروف بالمعروف حالي أولاً ماشاء الدجان تهي رجاء الدجان قرأت نقال لها أخيارتها بل كيف يحيان معروف بواسطة وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ قَفْكِي رِزْق گَلُگُ خِرِيرِيُو فَالْيُنْفِقْ عَبِخِيُو مِمَّا كَانَ حَكَمَ لَهُ إِلَهُهُ سِي قَفْكِي دَقَالَهُ كُيَرِيْهِينْ إِنْتَ تَبَرْتِي سُلِگْتَ حَبِخِيُو أَوْ رَجُلٌ دَقَالَهُ إِگُ أَخْيَارْتَ بِيْلْكَ إِخْيَارْتَ حَبِخِيُو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا نَفْ إِلَاهِ كُمَا بَخْلِفُ إِلَّا مَا آتَاهَا وَحُسِيَّي مَا هَنَ سيج الله الله هو يريدونا بعد قصر العريس كجال يوسف فدي بالله كف قضاء سي جيرته سيما جيرته فدي دا اسكيمادو قال تعالى هو يريد اذكرهم دو مار كي لا فري دجيه من حيث ما سكنتم دينكم من وجدكم كارن كي مدجيه ولا تطاردوهم بمركحات ديننا لتضيقوا الى ايريدن دردد اي مساكينهم فيخرجنا غريها اجدجين تكدريدا اسكران لتضيقوا الى ايريدن دردد عليهن الضمر كركوده وان كنا بمركلا فريهات بها او باينهك او دلقدو ولا تحمل قرق واصحابها فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مَفَاقِيَهُمْ بِالْإِحْسَانِ حَتَّى يُضَعَّنَ أَنْتِ كَذَ جِئْنَ يَا حَمْلَهُ نُورْكُودَا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَرَغِبَ إِلَيْهِ دَجِئْنَ هَدَي إِنُّنُ جِئْنَ فَآتُوهُنَّ بِمَا قَاسَيْنَ أُجُورَهُنَّ أَجْرِيَالْكُودَة وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْهُدَى وَالتَّقْوَى قَفْقَفْ كَلَوَانَكَ أَمْرُهُ بِمَعْرُوفٍ شَيَوَانَكِ سَلَيَقَانَ كُودَا التَّشَدَا وإن تعاصرتم باب سح وسلطان وعق كيشي ويلا نوجنت فصطردي وحا اوموجيريدا له نينكاس والقران diberkal o في قبحيو دو ساعه وسعن نينكو صاحبك الله من ساعته وسع لسعته ومن قدر عليه قفلو لو خيريو رزقو فاليوم فيك عبئيا مما كيوعك ماذا آتاه الله الله أوسيي لا يكلف الله الله ما كلفه نفسا نفسنا إلا ما آتاهه أوسيي وما هانه سيجعل الله الله وحييردونا بعد عصر قريس كيف قال يوسرا فضي قال تعالى إلى وحييري وكأين انبضان انتصبضان من قرية مغالاء أعتدت كم مضحة كافية عن أمر ربها رب جاءت أمركيسي والرسولي هي رب رسول شيسي أمركو دي فحاصبناها وحصاب النو إلهي لحصابا حصاب حصابكو شديدا أدك وعذبناها وعدابنا كوية أمر كالرسول شاء كم مضحة كافية عذاباً عذاب أداب أيانا عذابنا عذابكم أداب مكراً ممكناً الله إنكيرو فذا قد قرية دي وحي قدمي دي وضال أمرها أرن كده أليس كيسي وكان عاقبة أمرها قرية دي أمرك إلهي أمرك الرسول شكما ده أبكاتي إرمت دوحو الله الله أد ياري لهم أهل قرية عذاب عذاب كيسوا شديداً علىك فاتقوا الله الله كبغا يا أولي الألباب عقليالك النظيف كاتتك وصاحب كاها الذين أولي الألباب كيوا الله كبغا آمنوا حقرهم أيين قد انزل الله الله وضموا صوتكي إليكم حقيني ذكراً قرآن رسولاً وأرسلوا وانا صوت رأي رسولاً رسول رسول كاسو يتلقوا أقنية عليكم دلشيننا آيات الله إليه آيات مبينات الحاليه آياتك واحدات وهو الله رسولك وصدره كتابك وصدره ليخلط رسولك أصلين بحيوه الذين بدأتك آمنوا حقرهم وعملوا صميين الصالحات ما شوناك سن من الظلمات نقدية لكي نقبحوا رسولك إلى النور إفتين كانوا بحيوه ومن يؤمن بالله يقفك الله من ويعمل صالحاً عمل ونقصاً يدخله الله ونقرنا كالناط برقه برقها سوطة جراء يسعونه من تحته وسته على نار وبيال خالدين حالاء الكوار الضونام فيها برقها بحلوه أبداً ولا يقول قد أحسن الله الله ونقرنا له قفك ونقرنا رزقاً رزقاً Ilehi võines on wa ta'ala marku akanti balaga, idede, ilehi akanti lehelite, ilehi rabadi, unoso sheri. Me teame, et see on tüüp, akantaskine ketsis, mis on mentidnud, või harjutanke, mis on rabatud. Me teame, et see on tüüp, الدون كان إلحين العقابي آقلان عذاب ويقضوا يا صديق ها مرحبين الضريق يقول اي أحكامت إلحي إلالي سبحانه وكأيّم انبالاً ومن قريات مغالاً آآتت كم مدح أدكاتي عن أمر ربي ها ربي قال أمر كيسي ورسوله وأمر رسوله ربي رسول شيسي أمر كيسي كم مدح أدكاتي فحاسبناها وانحسابنا الى قريلاص حسابا حساب حساب كو شديدا عرك ما لنا عذوى ذنوب توليان وقمنيو حساب شديد واوقف قدامك يس لو ابال مريو وحهذبنا هوان على مفسد يا ايامك عذابنا عذابا عذاب اجرت اصنقا منكر لا انكره فباكك وحيد دميده اهل قريته وضال امر يا ار كيده قليس كيده دميده حديد الد رئيسك اي دميده معناه حقوقك قلتين دميده وكان عاقبه امرها إرمتي سيوه ونقضي خسراً قصار أعبد الله له الله ونقضي الدياري لهم أهل في الآخرة تأس أدونك إهر أعبد عدب الله الله ونقضي الدياري لهم أهل القريهات ذلك أدونك عمرك لأي عمرك الرسول شاكما رحضيك عداباً عداب أيو إلهي أدياري عداب كو شديداً عدق فابتق الله الله كبقى يا أولي الألباء أولي الألباء عقلك النظيف كادت فإسكاني اللبك ووحوه أمر أمر قل لي كان ربك بها حقا منا بريد بريق اص امرك رسولك كما رخ علينا ييئ قل قلبك وطبق ايمانك له نارك عرر اما قف نارك عرر اقل ماك فاس وراكر دونا ما جهنم او دبابش لو كنا نسمع او نعقله ما كنا في اصحاب صحيح وله ضاع الى هو يريد سبحانه الذين اؤلوا الالباب في ربك بغا امنوا حقا فما ييرون او اوامر تاحكام تلهي الى العليا قد انزل الله اليكم حد من الله ان تسودج ذكر القران ذكر القران الله ان رسول كاسويت لو كو يا عليكم بشين ايات اللاه. الله الله ايدهس مبينات حال ان وقعت او ان سنقض فيكري وفهموا فالايات كانت ظلفيريه حدده وادح صومها قفوا البصور مصر عدا وحسان الى اين اياتك سو دجي كوا رسول كناثك صلى الله عليه وسلم ما حال كتاب سو دجي ورسول كو صادره ليخرج رسولك بحيات دراءة دراءة دراءة أيو إلهي أصاد دراءة الذين دادك آمنوا حقاكميين وعملوا سميين السالحات عماشا ونواناكسا من الظلمات نقدية لك بحيات نقدية لك إنه كسارة وددك نقدية وكفرية وكفرية وكفرية وكفرية وضلالة كواس وياك وخا كليته او بنان فاعل كيخرج ان الله نور يريد سيدي وصورة يري. الله في سوره البقره بايري الله ولي الذين امنوا يخرجه الله نور يريد ليخرجها الله ربخيه درات الذين بك امنوا الله الذي غضبك امر وحقر في مهيه او عمل صنيهن الصالحات عما شوناكسن من الظلمات ديالك وكبخيو نقديالك وكفرك وجهلك ودلالك وقواص الا نور استنكه وبحيه ايمانك يضاع الله يا حق يا علمك ومن يؤمن بالله وفق الله مهيا ويعمل صنيه صالحا عمل وناكسن يدخل الله و يقولون يقولون يا جنات بي رجل بي رجل ستجري اقول قولا من تحتهو سيدي الانهال وديال خالدين حالة اي قوار الضونام فيها بي رجل بي رجل في ريح القرآن قلت قول الله احكمت الله داد ديدان الهي وينا عذاب انهي دي دياري ودريق قصد خبا عدان ومضيه ورمارا حبا ان ترهو ميدان قطنقا تعمى واركو ميسانة قليفهو ومن يؤمن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا لغا ربه هذا ينطر ما بين كدقتا تان ما شاء الله باذنه على ابد على خالدين عليكم وارضون في الجنه انك دخل الابدا ولغود قد احسن الله الله وهو و... و... له لمن ادخل الجنه قف وهو التأجوة للجملة التأجوة للتوسف معناها مع اللفظة إلهي وإنه قفه كنقلية رسك آت ونقص واسي قفه قال تعالى الهو الحبيري اللهم معبودك حقا الذي وامدك خلاق أبوري سبع سماوات إراريال أو تضبعه ومن الأرض دولك أجيسنا مثله نتضبعه كلك يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ أَمْرُ كَإِلَهِ وَدَغْدَغَ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ سَمَاوَاتِ صَبْعٍ وَالْأَرْضِينَ صَبْعٍ تَضْرِبُ السَّمَاءَ تَضْرِبُ الْبَحْرَ وَدَغْدَغَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِلَهِ سَمَاوَاتِكَ إِذَا قَوْلِيَكَ أُبُورُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ قَدِيرٌ كَأُودَيْنُ يَهَي وَمَا اللَّهُ, الله قف اعبد انكم كوكب بكل شيء وهو بالعلم نقاط الهي هو انا سبحانه وتعالى الضامن ادونكما اركان لكن ما هي اركان وهي اركان مخلوق امور مخلوق اسماء الله وطلغلت تضرات تضرات خوخ استو کووچیر مسمےکد ا اربد صد لاوسن دداغه خو خوخ استو کووچیر اربد مسمےکد علمي حطابل لا تکان د خو واحد ان سبحان و تعالی علمي كامل له ليه او واد كامل له و خودو ناسو سمینای واخ قد دباب السماء يطوبد قطلا قمر بل اك طهرت الواد لي حلمي عل اذا مركه هدي لي يرى تدبله السماء الله هو ابوره وين التنت لا ابو تدبله بالمحل لكن اود كامله وانحضر حين ليه الله اكبرته ادو علو تضبعه صلى الله عليه وسلم أن الله كبرت أولاً إنه علمك فيه اللهم عبودك أقا الذي وامدك خلقه أبو رايس سبعة سنوات إلى ريال تضبعه ومن الأرض يقولك حجي سنة مثله إنه تضبعه أولاً فرآن آيات باسا الشعب تضبعه كله تضبعه لكن الحديثة وطولت بخاري المسلم كيسي قلت نبي محمديني رسول الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض بوقه من صطع اراضيه قفقع حظو مل ملكي دلو ملكي دول كاس مشى اوو كوريدا الى مشى اوو حرس سيد اسكري بيو تلو قودو 200 متر مك لا مراي لوو تاقو معدن كو جيرتا شداو لوو تاقو اسكري وي ملكي هي وله في اتم اسغا دورا كنتن دبا قوا iruleyan akmiyo ko tosa guriga dariska hadiig geed ka soo baxo oo hawadiisa u soo gara darisku sheegayna guriga geedka igal leh du sankel leh inuu xaq hadis kaar ilmu mudu ka qaatan waxa yireen culmadu tadarrabu qofkii nabigu firaa hal taako la taaha hal taaku we hal taako ماهم فطرق قرض وهل دول وحان كان وهل دول اي قد ضبا كل هو سيدو قالت تعالى الروح يري يتنزل امره امره يدق دقه بينه بين السماوات السبع والارضين السبع فضروا السماوات كما تقول تهديو ان بال القضاء والقدر وهل وجد Wawe in tas anar Allah Kasob, Togdala Bul ear Totalada Samu, Amar Allah wa Afmada, Midu Amra wa Demana, Midu Amra wa Wanolana, Midu يراوي وير سبحانه لتعلم لتعلم مركه وحا او فاعل انو تخلق شيخ خلق معها الله او ابو ريتو ضوء السماء تضرر بول لتعلم ري ان الله ري على كل شيء وهو البابا قديرك او لين يا الله الله قد اقاضي رككم بكل شيء وهو البابا علم اقاق صص الله امرت ضوء السماء تضرر Ja nii läheb, kui parat on laud, aga... Ollaus, anu, ta aile alle.